بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا نَرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِمَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أن أَنْذِرْ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 تدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعج الله حقا إنه يبدأ القلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط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 يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يستقنون.